وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَوْضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقُوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَنْرٌ عَظِيمٌ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 فيكم رسول الله لم يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله عبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أُولَئِكَ الْمُرَاشِدُونَ فَوَلَمِنَ اللَّهِ وَنِعْمَ الَّذِي عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِذْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا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 بالمقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم منهم min qāmin ʿasāʾ ay ykunu khayr minhum, vāla min minhum, وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ لِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يا ايها الذين امنوا تجنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايُّه الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا لَحْمَ أَخِيكُمْ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ Vei tuciyu ve Rasuluhu, la yelikum in agramlkom şeya. Inna Allah